تذبيرات أمرا يوم ترجف الراج فتتبعها Amen. Um. جاءوا يونس فإنما هي بدء رسول Oh, my God. <تصفيق> ذَهَبَ إلى فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ كَهُوا لَهُ فَقُولُوا إِنَّكَ that fell for I'm <laughs> فاولا جَاءَ خَيْرٌ مِمَّا mm -hmm.